بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِينَ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء دار وقال الذين كفروا إن ذا إِنَّ فَقُنِّفْتَرَهُ وَأَعَانَهُ وَلَيْهِ قَوْنٌ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ فَتَبَارَكَ فِيهِ لَا السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال ويمشي في الأسواق لولا أندل إليه فيكون وقال الظالمون إن تتبعوا سيئل أن هو لك قصورا، فلكذبو بالسار، واعتدنا لمن كذب بالس. سَوَاءٌ إِذَا وَإِذَا أُلْقُوا المترجم Tänään illa mm. شِيمَ وَعْدٌ وَنْكَبِيرَا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَ معلورا، وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. إذن خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام توت زين لا الملك يومئذ للظالمين و كان يوما على الكافرين عسين. ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أدل اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطانني. اني خاذولا وقال الرسول يا ربي ان القوم فخذوا هذا القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي نذرا ومن المجرمين وكف بيا رب وقال الذين كفروا له لا نزل عليهم القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاد ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا دئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يُحشرون علىه لقد آتينا موسى الكتاب واجعلنا معه أخاه آرون وزيرا فقلنا داهوا بآياتنا فدمردناهم تذميرا وانقوم كل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تبيرا ولقد أتوا أن No Lää بل هم أضل سبيلا وأنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا مبين لهم ليل كارف اباءك ثمن ناسيا لكم كبيرا وهو الذي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هما أبو وكان ربك قدير. 119. وتعكّن ونالحي الذي لا يموت وسبح بحمد الذي خلق <تصفيق> السماوات والأرض Huk! وعباد الذين يقولون <تصفيق> ربنا اصرف ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون وضع له العذاب والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخضوا وليئا صما وغميانا والذين يقولون ربنا بلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون ربنا بلنا Ulaa